وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله مما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الجار والإحسان إلى الجار ورعاية حقوقه وصيانة عرضه وأن يتبسم الإنسان في وجهه وغض البصر عن محارمه والحفاظ على أسراره والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك إنما هو بأمر الله جل وعلا فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه Mazal Jibreel yusine bil jar hattä donantu Annahu hu sa yuurrithu. Ey hattä donantu anna hu sa yajalu lahu nassiba fiil miraf. We yudkhilu fii jumla til warafa. Wala yakhfaa alaykum aydan anna hu sallallahu alayhi wa sallam aal. Man kan billahi wal yawm alaakhir faliuhsin ila jarih. Fajal النبي صلى الله عليه Al-ihsana il al-jare Shurبة Min shu'ab al-Iman Fal-Iman ayyohal ahibba Yetakowen Min al-ihsani il al-jare Waqala صلى الله al Wastami wasalem Waistamiju jaydaan ayyohal ahibba Qala sallallahu الله Al-alayhi wasalem Wallah la yu'min Wallah la yu'min Wallah la yu'min وهذا كلام كبير كلام خطير اثار انتباه الصحابه فقيل من يا رسول الله اي من هذا الذي لا يؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يامن جاره بوائقه من لا يامن جاره من شروره من اعتدائه من ايذائه فيستفاد من هذا الكلام أن إذاء الجار كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ولنتوقف قليلا عند هذه المسألة ونسأل أنفسنا كيف نحن مع جيراننا كيف نحن في المعاملة مع جيراننا؟ هناك أناس أيها الأحبة جعلوا إذاء الجار من أهون الأمور على أنفسهم، فتراه لا يقيم لجاره وزنا، ولا يعرف قدره، ولا يلتفت إليه بتاته، وفي بعض الأحيان. من الناس من يسعى بكل الوسائل لترويع جيرانه والاعتداء عليه فكم من أناس كما تعلمون تركوا بيوتهم بل تركوا أوطانهم بسبب جيرانهم وكم من أناس يعيشون في خوف دائم في خوف مستمر بسبب جيرانهم أو بسبب أبناء جيرانهم في بعض الأحيان لأنه من الناس من هو عديم الشعور بارد في كل تصرفاته لا يهمه, لا يهمه أمر الأمة أبداً ولا يهمه أمر جاره فهو يرى أن أبناءه يمارسون الإرهاب في بعض الأحيان إرهاب ضد جيرانه وهو لا يحرك لذلك الساكن ابدا واذا ما اشتكى اليه جاره جاءه يشتكي اليه كعاده الناس اذا ما اشتكى اليه جاره راى ان ذلك حسد منه او كراهيه من جاره لابنائه فاذا به ينضم الى صف ابنائه المجرمين ويشن هجوما على هذا الجار المسكين المظلوم فيسبه ويشتمه ويصرخ في وجهه وفي بعض الأحيان قد يضربه نسأل الله العافية وقد نسي هذا المغفل أن إذاء الجار من أسباب دخول النار نعم إذاء الجار الاعتداء على الجار ظلم الجار من أسباب دخول النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال Kala rajulun, ya rasulallah, inna fulana tukthiru min salatihah, wa sadaqatihah, wa siyamihah, ghayra anna ha tukzi jiranaha bilisanihah. Femada qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam? Qala hiya لان الذي لا يتعظ بصلاته ولم يكن لها اثر في سلوكه ولم تمنعه من ظلم الاخرين هذا دليل على عدم صدقه واخلاصه في صلاته لان الصلاه كما قال كما قال الحق سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر واسم الجار ايها الاحبه كما قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه يشمل المسلم والكافر ويشمل العابد والفاجر ويشمل الصديق والعدو فحتى الكافر والفاجر يدخلان في مسمى الجار أو في معنى الجار ومن الاحسان إلى الجار الفاسق الذي هو مسلم ولكنه يمارس المعاصي يرتكب المعاصي من الإحسان إليه تقديم النصيحة إليه وتذكيره بكلام الله جل وعلا أن تطرق عليه الباب وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأن تبين له الحق أن تقدم له شريط أو كتاب حول موضوع السنه والالتزام بالسنه واتباع الطريق السوي وهكذا والجار الكافر هو ايضا ايها الاحبه ندعوه الى الاسلام نحن لماذا وجدنا في هذه الدنيا لماذا اولا لنعمل على اصلاح انفسنا ثم نعمل بعد ذلك على اصلاح الاخرين فحتى الجار الكافر Nadruh uhu il-Islam. Nadruh uhu il-adien il-hap. Naan. Nu raqribuhu fil-Islam. Nu raqribuhu fil-duhuli islam Nu begeien luwen meħas Islam. Nu begeien luwen fawaqid de Islam. Nu begeien luwen ennahu na naġata illa bil-Islam. Wan asdaqbijad die kalima. La naġata illa bil-Islam. Wan nu begeien انه اذا اراد ان يدخل الجنه لا بد ان يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا بعدها يدخل الجنه فهذا من الاحسان الى الجار الكافر ولا تبخل ايها المسلم لا تبخل على جارك بالسلام فافشاء السلام مما يزرع المحبه في القلوب ويدخلك كذلك الجنه افشاء السلام أن تسلموا على بعض هذا يدخلك الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام أطعموا الطعام أي تصدقوا في سبيل الله وأطعموا الفقراء وصلوا الأرحام تزاوروا فيما بينكم يذهب الإنسان إلى أقربائه الى اصدقائه صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام تدخل الجنه بسلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ان ابخل الناس من بخل بالسلام فليسلم الانسان على اخيه وعليك ايضا بطلاقه الوجه عند اللقاء لماذا لا الإنسان يتبسم في وجه أخيه تبسم في وجه أخيك عند اللقاء وقل له كلمة طيبة وضحك في وجهه ورحب به ترحيبا صادقا فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم في وجوه أصحابه عند لقائهم قال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه هكذا كان صلى الله عليه وسلم وكان يحض على هذه المسألة فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة فماذا ستخسر أيها الإنسان ماذا ستخسر أيها المسلم إذا أنت تبسمت في وجه أخيك ماذا ستخسر إذا أنت عودت نفسك Alleen de abtieken دائما, كلما التقيت باخوانك, ماذا ستخسر? Waarom stelt u geen enkele kans? Bent u de kans van de kans van de kans van de kans van wa kans van de wa van de kans van de wa van wa kans van de أيها المسلم، لن تصل إلى قلب جارك بمثل مساعدته إذا احتاج إلى ذلك بمد يد العون إليه في وقت الشدة والحاجة واحذر أيها المسلم من التدخل في شؤون غيرك من التدخل في شؤون جارك الخاص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 wa shunuki kharraj, והkeda. Welwajib ala Muslim an yekoon saahiba akhlaaq. Waal la yetadakhel fi shu'un ghairih. Lequol sallallahu alayhi wa sallam min husni Islam il mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hada min husni Islam al mar'i. Tarkuhu ma la ya'nih. Fala yetadakhel fi shu'unil ghair. Waalikum aydan ayyuhal بالتزاور فيما بينكم انصحكم بهذه المساله لا باس بالتزاور فيما بين الجيران يذهب الانسان بين الحين والاخر الى جاره ويجلس معه ويضحكون ويتكلمون وهكذا هذا مرغوب فيه بل هو مما يزيد في المحبه والموده كما تعلمون وقد ورد او مما ورد في فضل الزيارة زيارة الأصدقاء أن رجلا أيها الأحبة خرج من بيته يريد زيارة أخيه في قرية فجاءه ملك ملك يسأله عن سبب هذه الزيارة فلما تبين أن هذا الرجل لم يخرج من بيته إلا حبا لأخيه في الله عز وجل ماذا قال له الملك قال له الملك Feinni rasulullahi il-lejka. Annaullah ha-tabarak għaw ta' al. Ahnabeka kama ahnabta'u. Ahnabeka kama ahnabta'u. Die anna huk harġa minn bajti, die zijarati achihi, lali aħradin dunjawijja, abeden. Walakin huk ben fillahi ġell lawal. Fanasq alullah ha-tawarak. Anjudima għalina għadhi n-nijam. Nijamet l-Islam. Wanneer je jezelf aan en eind van de dag hebt, dan heb je jezelf aan het eind van de dag, dan heb je jezelf aan het eind van de dag, dan heb je